ويا أرحم من آوى إليه طريد إلى سعة عفوك مددت يدي وبذيلك رمك علقت كفي فلا تولني الحرمان ولا تبلني بالخيبة والخسران فيا منتهى أمل الآملي ويا أرحم الراحمين لك تخضعي وسؤالي وإليك تضرعي وابتهالي